أعوذ بالله من يشروي أنسكنا ونسيئات أعمالنا ليهد الله فلا مذل لا إله إلا الله إله لم يستهل صاحبة له شريط في الملك ولم يكن له ولي من الزمن وتديره تديره أن محمد عبد الله ورسول إمامه مستهلين والمبعوث رحمة للعالمين ما أعطاه الله لي تنميه به مكار والأخلاف صلوات الله وصلاره على سيدنا محمد النيالي وصحبه وليم ترع خداه إلى يوم الدين وهذه ليلة ظاهرة لعول الله تعالى وطبله لنيالي القرآن الكريم هي ليلة يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر ينادى الآخرة لعام ١٣٥٥ من حذر من نبيين محمد صلى الله عليه وسلم وهي أيضا ليلة اليوم الثاني من شهر يجب لعام ١٣٨٥ من نياذ عيسى عبدالله ورسوله عليه وعلى نبينا نسك كثان وخير تمام على كل انبياء الله الصلاة والسلام ونحن في هذا المسجد الكريم مسجد الساحة دعاب على موعد الليلة بعد اداء المغرب الجماعة مع الحلقة الساعة والساعة والثلاثين لتسير العظيم من نعم الله علينا اننا انهينا شعة البشرة في حلق وثلاثين حلقة فلتبه الليلة نستعين بالله في سوره ال عمران وهي احذا الزهراكي فالذكره زهراء وغار عمران اذا هنا يعنك زهراوان اللذان ولا تعني يوم القيامه والمكان هي يوم قراني للاحسان وشفا أسأل الله أن يلينا بهما سلونا أن ينفعنا بالبقرة وهالي عمران وصائر أحسان القرآن وآياته في الحياة وبعد النمات والوقت عمني قلنا مكرت أو تذكرت اسم البقرة أهني سيطة البقرة واسم هالي عمران اعتزت مشاعري واخترج قلبي ونفع على لأني مشأت وأنا صغير وهنا أتتبع حيات القرآن العظيم حفراً وتدبراً وتعلم وتعليماً فأصبح نبي ملكة من ملكات بعضيه هذا القرآن العظيم ولا يعرف فدر الشيء إلا من غاصة فيه ودخلت محبته شهادة كالتا فأسأل الله تعالى أن ينفعك الجميع بالقرآن أحوانا وأمواتا وعن وأم نحرى على غبيه ونموت على مرزئه ترواتع عما سورة قال عمران ليست غريدة عن السورة التي انتهينا منها هي سورة البكرة وإلا هناك أنا الثاني أتلق عليهما أتلق عليهما صلى الله عليه وسلم نقم الزهر عليني واغبرنا في غينا حديث مما تحدث في هنا الكيامة لأحباب سورة البكرة وأحباب سورة آل عمران وانا في تثير هذه الآوات التي اصطناعتوا عليها الآن في المغرب ويحول سورة البكرة لانا جملة واسفاج وانا لا ادعي انني حيث احيثكم علما بكل معاني القرآن الحكيم حاشا لله ان هزعي هذه دعوة وان الله اعظم من علم العلماء من الفك والفقاء وكل من, من القرآن على قدر التعجاب وعلى قدر مئفاد الله عليه وهي جرارة لنحاك واشارات وابارات ان كل من كل وهو مدعوب لأن يقرأ شكال الله عز وجل ويستمع إليه وهناك رجل من لذة القهر لذة المعاني التي يجبكي العقل كثيرا مما لم يسمع من العلماء والقرآن بكر من تفضل أشارته وخير تفتير الله هو الزمن ولا يأتي لك الوقت إلا جئناك للحق وأحقا تفتيره وعول ما نتذلم فيه عن صورة هال عمران هو العميران عنواني صورة, صورة هال عمران سميت بصورة هال عمران لقول الله عز وجل فيها إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين احكاب الله له هذا الاسم الكريم وهو آل عمران فجمت قال امران معناها امران وايه? قال فلان ايه فلان? ايه فلان? ايه فلان? ايه محمد وان يتفيد. وانا اهلك ومعقى رايدك ان جئت الحب والامر من شزى ليهم ومن قطاعهم. اهل النبي من فلا نعبد المطلب حتى الكاف منه حتى ابو لغة اي عمه بسمه اهل من غير الهجر ده يفهل الا المتكون المؤمنون هارد آل محمى كل كله ونحن اذا صلينا على اهل النبي التشهد او في غير الصراح فانما نفهد اهله المؤمنين لا كل اهله فان في اهله اجتسر قول اللهم صلى على محمده وعلى آية للمحمد ونقلشه على أهلك ونقلشه على آله وإذا جاءت كلمة أهل في بعض الصيوة فنكتبها المؤمنون من, من الأهلين جمعته في المكال الأوسع التي تقول اللهم صلى على محمده النبي وأبوالي أمهات المؤمنين وزبرياته وأهل بيته فما صليت على آله إبراهيم إنك حميد النبي وإذا قال الله مثلا في سور الاحزاب انما يريد الله ان ينقي عنكم الاهل البيت فكانك تطهيرا انما البيت المؤمنين من متاعي القادرات من المؤمنين ومن ذريته علي بالرغم الله العلي وكرمه الواضح ان اامن بالله ربرا ولانسان لينا ابو محمد قرئا ورسولا ولا يعني لذلك فإنه يبقى شبه عبد المتجم فإنه فيه المحسن وفيه المسيح فكال ما تقال عمران في اللي احنا نفسكها الليلة ان شاء الله ما تشوف بها الصورة اللي ذكر بها عمران وآله عمران قرصة عمران اللي هو والد مريم هاي السلام اللي هو لها جد عيسى جد من جهة أمه واني جاهز أبوه لاني عيك نخلش بقر ناريش أبر فعمران وزكتف انه هي انه مرم ونرم وضيحة هو اللي بيبطف عليهم اهل عمران لكن يأتي الصورة يا اهل عمران فقالت هي عن العنوان انه الصيرة لم يذكر فيها اهل عمران حضن لأن الصيرة يبكر فيها احكم وحكم جثيرة جدا وهي تتشارك مع سرط البكرة لأن الله عز وجل كان ذكر في سرط البكرة عن بني إسرائيل الشيء الكثير الذي يعود المصارى وذكر كذلك في آل أمران قبل الأولئة شيئا كثيرا عن بني إسرائيل وكما ذكر هناك عن الشهاداء الذين لا يفحهم كنواتا ذكر أيضا في آل أمران عن الشهاداء كبيرا بالآيات القرآن وكما ذكر هناك عن العمل والجزاء ذكر في آل عمران عن العمل والجزاء إلا أن آل عمران ترفض مدايات أبر المجاملة في الجبال هذا بالمجادلة وإذا أراد الإنسان المجادل شخصا لخالف اللغة العقيدة كيف يجاهدك عمالي الأكثر اللي احنا فيها كيف نجازل اهل الكتاب وهو لهم من من يخالقوا منه في الحقيقة فلتتكبوا اللعنة عند الحج والمرهان والفياسة وخذب وتمتاز سيرت اهل عاملات ايضا لماحد بين اسلام الهزينة واسلام الانتصار ليه لان نظر فيها هذه قادمة حج فيها من هزائم باشارة الى ما جاء في مجمع الانتصار الانتصال بيه حفظ ايه والعضاء اللي هزينة جات حفظة فيه حضايا للصورة ده حيضا هناك اشياء كثيرة مغزولة اهل عمران لأثمان الكراحة اما اللي ربنا اكدل العنوان بتاع اهل عمران اما اللي انا العنوان محضر حيوعد يوصيب السادق يوصيب يجدي الحضور لك حضايا للصورة اي ربنا بيختار اي حدث مغزولة الصورة وعانهم بيور السور زي ما تمنا فت البقرة فت البقرة قد نسمي ان الله يعميركم ينزحه ما كما ان الصيرة ممنوئة جديدة احكام الاسلام كله احكام الاسلام واركام الاسلام الشعبتين والصلاة والطيان والحج والزكاء والجهاد والقتال والنفقة والحضانة والصلاة والزواج والجيء والشراء والرهن والثلث والغيرة في السورة مشهورة فالله ربنا اقتلعنا وانا انا اجرب خميح لايب ان امتان شارع ولاه شارع قبرة بعالم وانا اقلعنا اقاباتنا لايب ان امتان شارع امتان شارع لايب ان امتان ما يكد فوق ساحل العلمان نفسه مزميز ما في حيدي المعروض لايب ان على حبيب الله قل الله وعياكم هذا هو ثاني التكليه وقد علمتن منهم قال عمران عمران والد مريم لانها مريم بنت عمران يبقى حضرا رسول النبي من عوث البني إفرائيين من القرنة ابوها وامرح بنت ذاكوه وهي مريم وبنها عيد عمران وعمران اللي بشير اثنه ليس هو عمران والد نوسى لالي اثنى نوسى علي الكلام هجل اسم نوسى قبل عمران ونفسي ترجي اشتبع الكلام لانهم ما بيدرسوا ولا بيقروا التاريخ ولا بيحضروا مجالس العلماء فالنفلط بين عمران والد نوسى وبين عمران والد مريم وبين عمران وارد موسى وامران وارد مريم ومعيسى الف وثمينة سنة اما من هذا 18 فرد ايه جاب موسى الكريم ايه المسافات الف وثمينة سنة الف وثمينة على حقلات الجوايات فمئات سنين هناك فرد ومجرد تشاره الاتماء تشاره الاتماء لمنح حقيقة جيردن لينا قم اللي جالي شبه اكثر انا بنت امها يعتموها والي جاء شايل عيسف على فتح تحمله قال يا اخته ما كان ابوكي مرأسا وانا ما كانت المجد غيحة وهو يهو في الشلام. لقدموا يا اخته هارون وهو اخته نوسى وانا لك عمران وهي بنتي عمران يفا ابي نوسى وهارون هو ابي وحارون. الشبه يتمن هنا. من يولا بين نوسى وعين عيسى ثلانتاشر قرن كل قرنه ليه كانا بيال في الزمين الثاني وعمران والد نيسك تجاري والد مريم منها يقته هارين كان واحد ثالح عنده والعجر اسم هارين نشد الصلاح ويشبعوها بص انتي اللي صالح اللي اقته الصلاح والتكوى ايه جرالك ايه اللي حوالك عن الصلاح زي ما تقول له ايه حديدك يا, يا, يا, يا العنوز واشك الاسبع يتنسيبك وعجيتك ويجارة جاءت هارون فهارون اي طوى هارون اخميس ابن عمران وليد الالعاد اكام حتى الاثين انه هو ليشبهوها به بالصلاح وكان هارون اخميسة بحذنا في قومه وليد معنى ذات انها اخر انجاء في المثل هم تخوى هنا مخطوعة لوجود قاصل يقرب من 18 بعد ان بياننا العنوان وصار التفمية يجي للسوء السهل قد صلى الله عليه وسلم تعلموا شورة البقرة وشورة آل عمران إنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من فجر السواك مباتعان عن أسحارهم وإن القرآن يحكي لكبر المؤمن حينما يبعث يوم القيانة بلون شاحب ويقول له أنا تعيذني ويقول المؤمن لا لا أعرفك ويقول القرآن أنا القرآن الله يكون في قرآنني بالليل والنهار وقد أمرني ربي أن أصحابك اليوم حتى يدخلك الجنة ثم يلبسه تاج الوكار ويلبسه حلة الى اضواء مورا من الشنة حتى ورد في الحديث ان المؤمن اذا دخل الجنة يقول الله له هل كنت تترى رسولة البكرة عمران فاذا قال ابنه يا رب انت اعلم يكون الله له اطرق اطرق واتعد في درج الجنة اطرأ يسعب عالثلاثة يومنا حتى اروايه حرفة حمزلجة والبردة هناك كان بين السمائي والأرض اطرأ يسعب اطرأ ورقة عين منزلة تتعين في آخر آيات من تقرأت بعد ذات دوائل رواها اليوم أحمد على شرط اسلم توائل قرأ هجرامة أو ترتين لأن توائل كان بيئة على نظام القرآن ان رتل او كان لسه يتعلم التدويب ولسه لليبك من الاحكام تعمل غالبان بيقرة من الغنة تعمل من المجدة قل لي غير بتعمل للخرج و... في كتار اللغة انما هو بيتعلم وربالي يقول لي انا كنت اعلم فصل يدك اترق واضع في, في درج الجانب كان اوتر فينا ما حايت يبقى ما شوف اهل عمران وكنك في امه مغمانة تان الزمانة هي السحابة البيضة اللي زلع. او غواية كان الغواية هي المضلة حيث ارطار من تاير كان يوما برعا بالنفير جايد يحضروا عنا حر الشمس والحرارة عشان يضللوا عليكم كما كانوا بطير تذول على سليمان عليكم السلام وحسى والسليمان يوله ديهم الجن والأيك والكالفون ينزعون من قائد السواد حين اشتفر. واذا تعاني عن اصحالين ميال من كيامة. يعني اشتفروا في اليده. كالنقم اعظم في الجنة حاملين في الجنة. في على نيجن مؤمنين التام على شماله. محاجان واذا تعاني عن صائرين ميال من كيامة. وقالت على هذا هذا الحديث الثاني. في إستاني القول ان طاحب السفالية اسمها أم الزرزاق رولي الله عنه أم الزرزاق وأم الزرزاق في الآزاب الزرزاق اللي كان بيقولي النبي يعني لو واحد مات على التوحيد وكان اخر كل ما لولا الا الله ومات على التوحيد وكان عامل معاقه وما قال لي نقلش الجانب الارضلي ما قال لي نقلش الجانب وانه لعين فرح اللي على النار. ثم قال لي الدرعي قال لي عندنا استاذ هي حيه اللي التوحيد ما قبلش غيرنا المعات اللي اعملها في القايده على دين النار ومنه يسال الجامع التوحيد يبقى تعالى نرجع للدره اللي واذله فرق قال لي احنا قلناها واذله فرق لان ما على التوحيد من فرق رهيب وراح يضحك علاج النار مع الكفر ده اي فرق للواحد بالكامل رجع الدرداء قال وإن زنى وإن صرف رغم أمس أبي الدرداء يعني وقفعا سهيل يلي ان هذا الكلام كان لأبي ذر وانت محمد الخلاف على تعدد القصة مع أبي ذر ومع أبي درداء فكان أبي ذر وأبي الدرداء إذا حدث بها هذا حبيث قال رغم أمس أبي ذر رغم أمس أبي الدرداء جل لقى بطه الدرداء أم الدرداء بالتيل كان لنا جار يا خائمك علي البينه لا التيسه دون كثير اوكي ان فاضنت كارم ام الدرداء رمنا بيتنا القاتل يوم مثل اذن اه رمنا القاتل لا دعنا تسته علينا ان القرآن من قلبه في القبر صورة صورة لا يطلع صورة صورة ولكن بسيت صورة آل عمران جمعة كاملة في قلبه لا يطلع عنه ويطلع عنه العذاب مش عاود يطلع عليهم فمن عليها الواجي لحي تعذب وعمال بالجزعان والميطة متمسكة مش عايز يطلع لما جاء الامر فرج ان فل كان سواء الغان كان فل قاعده لنحى قوات المقره ولكن جاءهم نداء من الله يا صوره ما لا يملك جائ او لدى ان القاتل ده القران من صلى منه بكلامنا الجدالش ده كلام اله لا اله ما يملك جائ او لدى تنافست جماعه الاثره وتدفع العذاب ثم كان في اخر من سل من قلبه. اللي هنا ان معكمه قاتل ومبتكد ابشأ الجرائم فصل الناس اللي الحق. ومع ذلك بكلت صورة اول عمران وصورة البكرة يلازع عنه الاخر لحظة. لاخر لحظة. مع الاحاح ومع الضوء. ولا عني تجانب. احد استفادة الله عنهم انه يمشي في الجبل جبل واحد وطريق صعب جدا من جبلين والجبلين محيطان للطريق يجابان يخلقان النار المرح يفترح من ذلك المكان ولكن كانت هناك في اعلى الجبل الناس لا الناس يسميه الطريق ده بايط في الجبلين في والناس يضيئة جدا من البيط والحر وفا يجب الجبل او صهرة وحجرة يعيدها بشجرة خضراء لها غسماني وفضل لياني اعلى الجبن فى المارة قلنا ان الغسماني لا يمسى المارة يجيب بس فيها برسل بيكون ثلاثة والشجرة ناجي قال فيكم من قرأ صورة البقرة او اهل عمران فاذا رد احد المارة وقال انا انت اكبر اصورة البكرة او صورة آل امران تدل الغثمان من الشجرة تحت ملاه الى اعلى الجبل ونجيه اوه الوصول نزين تقنينه مدار عنه اوه شايرين تقول انت لما انت بتاع البكرة انت بتاع الامران اعادك ذو الولدي بعيد عن الولدي وعن الطريق وعن الجبر وعن البيت وعن الكلام تعال يا, يا حبيب الخلاف يا حبيب صوت البقره يا العمان في حب الايام شفت البقره يشوف العمان ما احلى هذا الغيان المختصر ملينا بوجه التشارك بينهم في بني اقرائي وفي بيان التوحيد الحقيقي والسؤالات اللي مجدد في الآية العمران عن عضو المدعجلة وعن أكساب العذاب والذكار إننا بشور الآية العمران بشور حاجة تانية حدد آياتها 200 آية وعرض احنا قدلنا من الصورة اللي احنا حمز بيها حدد آياتها 200 آية الصورة بالكامل نزلت في المدينة المورة لم ينزل منها شيء في مكة المترونة بعد الهجرة تبقى اتنوها شورة مدنية عيوات المتون ونظرت في المدينة بعد بصورة الانفال والي اعتقلت عن الانفال كل الانفال لله ورسوله مع هي وقلتها من مصحب الان بين البقرة والمساء من الشور الصوار السبعة من الانفال من الانفال من, اللي... من الشور هي اعباره عن مكين اوة ولا غير ما جاء لا سبط لان ترتيب المصحف الحالي لامر من رحيم الله وامر من الله وليه تكنجو ولا تاكلل غير بيقول الايه دي بالحق بصور الدج مع بعد 34 بصور الدج في الامن ولا اللي حقه يقول الكتاب اللي بيشتري 18 كتاب يقول جديد ونحط الاله في المكان اللي هو من الاخر الزيائي بعد الزيائي وتعافل كل ستبطل بعد شهر والحفوة كذا ثم يتباوج من هذا القرآن المنجم المقصف قل من جلش مرة واحدة برجل في 23 سنة بعد ان تمتهي اخي الآية اليوم اكملت لكم يتبين اماه القرآن كامل ويأكيه الباطن من بين يديه وراء وليس فيه اختلاف ولا حرف والسور اللي برثبه اخيرا حلال نظام مجود سبحانه ان جعلها التراث كان بالدين والسور بعدها يضيء اياته بعدها معيني اول منازل اسرع واخر منازل وابتكو وابتكو الان ابتكان فيه الى الله فتع المسرع لانه او الان اعكوات لكم بيناك موايط الردع او لتجي اعكوات لكم مجيء اصلا الخرص حلو بقى لنحط الاول تلك الامران الغدع الخمسة المائدة الفاتة الانعام الانفات الكائدة الهو بيوش في الراح في الحجر في الراحيد نشجوا الله ويجروا نشحة فيه الله ولا اعظم مخططين مهندتين مهندتين مين معرب العالمين هم ايزله الذي على مسترة في التنوات والاقص قالي كمان المسيح 3 وربونية يتنهمين آية عدد آيات صورة آل عمران 3-3 ربونية وثلين آية وعلى حروفة أربعة طفل ألف حرق أربعة طفل ألف وفنسلية واردئين أو خلسلية وحسلية حرق يشد الحب منك وتعظيمهم من القرآن ليعدوا آياتك ليعدوا ليعدوا من حبه للقرآن مش بك يعدوا لا يخلّ كل حرف على إيه؟ ولكن صورة العدران فيها عدد كذا حرف وعدد كذا بيه وعدد كذا إيه؟ حرف التأوى التأوى الجيم والحق يجيوا عدد الحروف من الحروف الأجددية في الخارس النحو عندي إيه بيه؟ لأن كتاب الله كتاب الله ربنا في آيات من الناس يحبوه عشان يتجلوه وعشان يبسأ آيات الله إلى إبناء الله الأرزم عليها لأن تولى في أنتهى الله بنفسه إنا نحن نزلنا الذكرى وإن نرى العاثمين الله أما بعد فلندخل بعد وهذه اللي قدينا إلى صلب الصورة وكذلك وابنا نقشل صلب الصورة آية آية وحركة حرك وحكم حكم وحكم محط. حكمة ليأخذ بسر الجملة ثلاثة وثمين آية أول مين اللي الشيخ شعران قراها الان الله ولا إله إلا وحد خيب لحد ما تخلص ثلاثة و ثلاثين عندك النصحة في أرقام الآية الثلاثة و ثلاثين آية نحن هولو دين متين آية, آيه. المتين منهم ثلاثة و ثلاثين نشر ثلاثة و ثلاثة و ثلاثة ضد الحاد في اي صوره وفي اي صورة جاه ويأتي بالحجل بالحجل قرام بالحجل شروعي بالحجل زندق أو الزنابقة ثلاثة وثمين آية من أول قوة آل عمران مجعية ثمانيون وحددوها الثلاثة وثمين وكان السلب في ندول قدر آل عمران الثلاثة لهم عليهم ما من وث اسم وثب نصارى مجراما ومجران في احد البلاد العمانية كان فيها مات يدينون رجيل النصارى الدين المتوحي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن هجراتي عن المدين ولما انهم كانوا يقرأون القربة السابقة ويقرأون التوراة والانجيل وهن من يتدشر هو يحفظ النسخة الاصلية بتاع الثوراه الانجيب فيعرف ان محمدا فعلا هو خاتم النبيين وانه النبي المنتظر وانه الصالح الذين اتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنه بان خريفا منهم لا يكتبون الحق ويعلمون الحق لربك فلا تترون من المنتظرين بسبب ما كان فيه ابن يعرفونا ستة القرآن وستة محمد كما قال تعالى اعناله علماء جانب الاسرائي لا يشيط الراجل ده هو النبي اللي عندنا في التوكب واللهيره ومجد لان حيصوت عليه نايز المجد المؤيره المجد المؤيره المجد المؤيره بتاع الجزائر العربية اللي عادون ايزا الجنب بتاعه شراح احنا هنا حاجات قلت احنا نبدا قرانا قلنا سلم عليها مله ولا اكلاع يدينا للملوك والان هكر الروم كتحول العجمه تخيل محمد ده يعني كان قال ايه انسان على حق ما ندر كان على باطل مهجن ويكشفه من ده بقى صلاح من امم ظل المدينه ستنا راكبه انا ما لا اجي اتكلم, أتكلم على المقبونه بقى حال عمران وعن السعب نزود قدر السوح الثلاث وثمانين آية, آية ما نزمناش غالب السوح اما السوح السعب ساعت ما يبت ان ايه مين فاشمع العجب العجب من رب العجب والعرب رب الاوت والجن وانشاء الله يا منه الستون راجبا وكان ستتين راكبا اربعة عشر سخصا منهم من السالع يعني المنزلتين منهم اربعة عشر بقى دول الا العين والاربعة دول بقى منهم ثلاثة وهو الرؤتاء الرؤتاء الروحيون والرؤتاء النابيون والامين والاستين واشر هم كان جرام فيهم اربعة عشر شريفا وفي هؤلاء عشر ثلاثة منهم واحد ملكب من بالعاكب وكيوه عبد المسيحة وكان هذا العاكب اللي هو عبد المسيحة صاحب الكلمة الالهة الاخيرة حدش يقدر يتحرك حالة اللي بنهم كان السيد المطاع فارفعيس الادري المعنوي الكفري ككان من جهنبه واحد ثاني اسم الايهم ويرقب بالسيد وهو فاحب التعام والشراب والارتحال وكفانة ما يكروش الى من تحت ييده ثم الدرس لله الخبير تحت ييده الصفر والقصامة معامل اذير ايضا وكان هناك فارس يسمى هل حارث ابن الحكم كان حارث ابن الحكم وكان معززا جدا ويلقب بالاشقف العالم الحد في جميع الفتاوى والاحكام السبعيه والدين بتاعهم بيقولوا ان هو وكان جدا اجتهاد في العباده والعلم ولاي ثلاثه هم المختارون من 14 شهيط و14 شهيط هم المميزين تستيبتين راكب واللوك في الكلام الكلام ما شهد اكرر فيه في هم حيث يتعبره ان شكا بيليه وجاء هؤلاء جميعا الى المجيز والتستيبتين جيه ال 14 الشهيط والمجيز والتلاتة اللي حتقدم الى الكلام والمفاعدات الحادث لوحد النبي بس السيد بتاع طه كانوا ايه هم جابوا حالهم على السنه اللي هي الاسفل الرؤيه الحضره العلم ودي دهاد كانوا يوم ليله اللي هم اللي على من صلى الملي النبي صلى الله عليه وسلم على الذي ادله الله خير اله وكان له خير اكمال وتغنى في النزل. فإن محمد، فإن محمد النزل. من ساعتها نزلت الناس ده ابن محمد ابن محمد جافد حيف الناس قدمت لهم السيف محمد رجس هندج للكسونه الحضارات ولا نلبسه والذهب والسلطان عليهم تتجلى مظاهر بقى جايين فاكرين عندي رجل من والذهب والفضه في الارضية على هذا الحال فلما حان وقت صلاتهم ارادوا ان يتحدوا المسلمين وان يقيموا صلاتهم هم داخل مسجد الارض ويجبط الواجهة في قلب بعض المسلمين فقام هو اراد ان ينعم وان يتحدهم هذا مسجد الاسلام والمسلمين من يحفوه الاخبطة ومعفل شركة القصف وإيه دخلكم حنتسل السفل. ولكن من معضاه الله الانكمل المتار من الاخلاف منع من اراد ان ننعه. منع المانح. وقال دعوهم فليسلوا جماشاء. ونرد لحظة نقف امامها وتدبرين. حتى نعرف ساعة قدرة اقلام وفتاح الكلبه. قام الثاني اللي واقف من الناس اللي هنا فين دخل الجامع والمصلى قال لي حتى جات المشه جات القعبه قال لي لا يجيبني جميل سلمت السخره اللي ماجي علي حكم ربي وهم من النكار بيخربوا فينا كيف لكل ناس بلد نادي الشنين جديد هنا ينكرنا على حياتي الجديده مخفوه اذا نفسي ربع انا لا كل شيء على الدنيا النادي ده هو لحد خدت طلب حاجه ولا كلمه كافه ولا حد يحكم مجنة. وكل دي كان في الآية ويجب ان اللي حدث عن دي اسمع من مش احنا مجايع ومجال ابن الدمين حسين مدين ويرش ومخص بتهيشتها المسيح ويجب الاسم كمان عن نبيه من الاربعين المعنى البعض يصنع لحظوا فعلا ثم تقدموا الثلاثة العاقب عبد المتوح والأيهم الفيض وابو حيث ابن العلقمة ابو حايفة بن عالقامة كانو اخري فيه كرد شهيطه قرد بن عالقامة الارض بام جيزه الطريق ابن وديك المالجين ام عاطر اباب مالياته هلا كرد في الاسرف اللي هو ابو حايفة بن عالقامة الارض في الاسرف اللي هو الرئيس اليدين بتاعه الحضر العالم اخيه كرد عاطره ادام اخيه كرد المعيصة هتو قعو جده ام قرد فاعي شهاج الرجل من اشكل فواصل محمد. وهو يعني مشوار اغبر. وكانه زماني الشأن والحاجات دي. يعني جايز مشوار وعسر يلا حصل حاجة يلجى مشوار مهاجر. الابعد. كان اكوه ابو حاجة لقاسه هو ريس دين. قاله لا تاكل عاجل. ما انت تفضل. وحفت اتفنك. هل كانت اتفضل مني. انت بيش عشان محمد قال ليه قال لي الله انه المبيل منطبع قال ليه احرب بيتها مبيل منطبع قال قال ليه ما اعلم قال لي كل ما يتعله وكل ما يأتيه من قرآن يبنونه فوالله انه المبيل منطبع قال ليه انه جزه بككوما حندرة بطرطه الانديك الامرد ابن عالكمل ايه هو انه تبع شده ثمه طعب يدرب جاسة عركاته حل زمان ينقف يدرب ايزا اينا رحل ناكي في ايه لك ونقف من الوقت انتهت بقى ما يمنعك أم ان الاسلام وتعلم قال من الاسلام انتكر ان الناس هم تعطون امناك الجفير يا سيدوه خامل الاسلام عليك تودوه قالوا اكلنا لكاته عن هذه ان كلنا احنا مقيمين على المله بتاعتنا حركه على طلع هتقول حضعني طبعا لا اي عدل ناس راجل جديد يعني اعلان غلط ده مش حق الدنيا قالوا الملك المياه عشان ندي الري الري هم اللي يشربوا تدري الشوم يا كان بقى قال انا ساعتها تفتح الميه للقوم الله يا زلمه احنا كان جارك كلهم فين التقى الله هذا هو من ثلث. كان الدنيا الثانيه لا يقطع عليه الدنيا اللي بتشجعك اضحك القصه يا بتي... يا يا يا ذكيه يا يا الله حالك يا انا يا ابن الحمه اضحك القصه دي سيبني كامل اطلع من اخر ما بيقطع وقد كان لما جالك البنت وسالني انت تعت من اخواتك لازم ان تتجاز بيان الشمال متليه والملل قالها يا نسمه الدوتش قال هذا لا يحلم لا في دينك و لا في دينك لا يمجحين عنه هذا لا يحلم والله إذا كان هناك ابن مريم فاكر ريسى اللي كان هو من بلد إلى بلد ليس لهم منزل يؤويهم وما تنقى لما فيه إلا لأنه دايما في الساحة لفيها في الأرض من قبل إلى الله ليس بتديرك أرضيع وحرير ودهب وسلم المتبع فالسلوب من دنيا تفتأشين عيلا في حياتهم شيء وأنه البيت اللي كان بديل ليس لي صعاب إلا عشب الجبل وليس لي نوع أشربه إلا نواه النفع وليس لي جابة أركبها إلا رجاية وليس لي فراس أمام عليه إلا أرض ردي. ولا تقوم من الليل إلا سماء ردي هذا خلت ظنيني سقيرا فإني اسبح وأنتي وليس على وضه الارض من امهي اغنى قلبا مني وقعيك ايوتك اتباع الانسابعي ايش هاك بالمونزر داكل وقعيك يجير علينا يا ناك يا عاقص حرام عليك الاربع فاصل في الابدكم والسستين في رقبة الاربع فاصل وقلت اليهم يا لابة اتباع حمل فزك رعاء معاكم اتقل الله انصحوا بدل ما ديشتم اسلموا انا رد احنا عجلاننا من قبل وحن نصنين قبل 600 كانت قلت لدي امك هلو امك والله نقام في النصنوات قلت لديك والله نقام في النصنوات ينبعتم للإسلام ثلاثة ادعاؤكم امنا لله ولا جنة وعبادتكم للصليل فأسلكم اللحمة الخلدية الثلاثة دي تنبعتم لانه الحاجة تنبعتم تشتب وتنحي وثنين سعبت نايسة قالوا علي تايسة اروح الله وشلمتك عندك تقوم بشيء الوضوع مال اجل انا شرمة الله وراح الله رعاد النصر ان ناصر عيسة عند الله شماس ولي هذا الحاتقين له يصول انت علا من البيت شماس ولي هذا قال ان انطراب وكنت الراجل قال لي دي كلمه كام؟ دي الكلمه كلمه الله القاهر امره قال لي ما يسحب انا ادم ان لا ما ادى ادم ابوه مين؟ او ما فيش كلمه قال قال لي انت انتي سائلكم هات بكوت انت يا لهي ايضا من الخمر مش عايزك تشرب كل دول في الكرزه اهو يعني ده عيب كبير كانوا هيكذبوا ايه اللي حواليهم على حد اعمالك كان في تاريخ قال لي والله ان غير مكذب انت فاهمين لو حد بيها يا سياراتها انت تنزل قال ان احنا ناخد قال لهم تعرفين ان الله حي قيوم في حياتي دائمه لا تزول انت فاكرين لازم ياخد منك الاكرام ده قال لك هل اللي عندي شكل الايه دي اقول لك خلاص هو ده اللي انشأ مالك عليه ازاي على ايات الدين او لا مش الالاستن بتاعك بتقول ان عيسى حسب كلامك اللي عيشه 30 سنين وانتهى حياته الو هل انت فاكر يا ابو لحم انت مش عارفين بقى له عمره ما يدوب مش مجرد ما اتخذ من على جنب قلت ان احنا نقول لما قتله هنا كلامين ده اللي جديد هنا العقد عقوق مين الو طيب سيدي هل الست بتاعك بان ايه تصوره الله في راحل امه مريض في جميلا قالوا ايه وقعت وطنم الارض وبعد ايه من الذكر النساء ويرجع من امه قالوا ايه كان يشرب فعمه ثراس قالوا ان ايه قالوا ايه ايه حافل يرجع من المراجع الزحر قال يصير وير ولا يسير الله ينصار هو اللي يسير وير ولا اللي يسير علاج او وير بالله يا من ورا قدام اغلط علي عشاء انت توي بتجعلهم ان نعيس كده الو هلسا هلسا هل ان الله لا ينشف ان ينسى شيئا قليل انا مريض طيب ولا يغفل عن شيء يقول تحت علمه قليل هل اتزعوني ان عيسى كان يعرف كل شيء ان تستخف عليه اشياء كبيرة او لاش يستخف عليه اشياء اللهم يزعين ان الرمال المعدل هلو حدوء هو كان يعرف ان حراحه يشير تنهر وان اخذوها اللي انت هو انسان او فلا هو لا يعلم وقعتها الاله لما شبكتان يجب تلك يجب تلك الإنسان عديد لما بيه اله لما شبكتان كنتين ليس منها ما نجسيه إبهن ليس فكيف يكون اله لما يتعدي لأتان كفي الله اغرر الحياة ايه اما فيما شاكل عن حاجة جلد مو قال الاسقف على وشك كده يعني على طول اليوم احنا لا نادينا ولا كبير قالوا الكلام ده وانتوا البلد دي قوموا ليه ولا تقولوا خلاص لازم واحد ياكل لازم ما لا لازم نركب واحد يعني لو خدنا في جيبك لا تعيش لازم دي منهم ياكل يديني ثاني ياكل النهارده كان في ناس حد تعالى دي انا جيت عشان اشيلهم يا حميد قاعد اكلك على التليفون والعجل قال فا احنا لا نجيونا حلوهم تاين اذا اريتم الاعتراف بعد ما عجلت عن الرب حال نبال الله المبادرة معناها الملعنة الملعنة معناها يجيل يفتعل فريقين الى السحراء ويقول يا رب بالعرب تازد فيه ويمتحه الارض وكان محمد وفريقه دي خلت عليه على طبقاتها وانتا احنا ما كان نجيوان خلت عليه قال دلوقتي عايزه لا تقول انا اشيل نجره والعيال ان اجيب لك كشك وعيالي وانت هتاكلش لا في ايام قد وعايش في الله اللي ينزل خاف على الكفيل يا حاجه تضحك الله ده لما هناك اول من تكلمهم الحاكم اللي هو رئيس الاداره الاعمال اللي اسمه عمي اللي قالوا يا قوم لقد علمتم انه النبي المنتظر قال <تصفيق> الاسلط رب قال لي اخي اخي احيش اجده انتعجدت العديد كل ما بتأسله وانتكبر ولم يبقى لين لا ذو مدر ولا حدر بقام الهديو الردر الهديو يعني افتحه عليه انتقول لها ليس ايكيه ونرجع باسي حتى اخير باسي ويقول لحظوه دي من ارحق ويحن عارفين ان احنا غشتين لبقية الرجل غشتين لمن ثلاث اللقاء عشان مصارحنا الخفة وعلى الاقل دا هو حيشتنا يرجع بك يبدوه عاوضا اصلحوه دي الرجل دا ما اتنى اشتاك في الجنة مستدت من قبل قوله ايه واخرق اتنعب وشوف رجل قلت الزهراء وقلقها يا طاتنا امشي وراقنا وعليل وراقك وما في اليمين حصل وكل شيء قد ايه ابنا انا وابنا اكل وانتا انا وانتا اكل ان تفهموا بس يا حبيبي ما كانش منين دي اللي احنا هربينا ما رضناش على الحقيقه اللي حصلت فيه ورايحين اكل وسبه اخر كلام اننا طلعت من الزحمه تسلم ما لوش جبل بس حياتنا زهرها على بلدنا بس على قد حظه انه الهيضة مش في الملابس وعيدة الايمان وفي الهيضة مهيضة الاخر في, في نفسه يقول الايهم الايهم اللي هو السيد اللي هو صاحب الرحلات وصاحب الصعب الشرف اللي مطره قوة وصاب بالجريطة محمد عجل عليه محمد جاوب صاحب فك وراه يجيب يجيب مهي يجيب مهي يجيب مولادك مولاد ما ليه لعب الجهر هل يبقى نحن يعني ربنا يترشف هل الجهر او شهر المناحلة والمناحلة ايها من الله انني قرى وجوها لو سأل الله ان يزيد الجبال لأجالها ايها الله هذا الاعتراق ايها قال الله انني يزيد الجبال جديد الله عبيد العمين فتعد مرحل يا عاطم يا طيب يا حيهن بحالة تنزل يجي يجب قالي يا محمد احنا وعينا النفس على دينا وكتبت على دينا بلاش منعنا يعني ونحودي الشيء نزل وحبيب الحمار دي لابنا بك في كين حاجة اني احنا برضو احنا اتعبناك واذعني ماجئنا قنابت عليك الجيس قنابت عليك 1 ألف حل يسفر و1 ألف حل في رجب وكتبت و30 جدع لا تحبها عن نصف يتوقع عنديك و 33 ثلاثة تفهم حاجاتك كل عام تبعط من منديد وان يا رجوع انك تبعط معنا منديد من عندك يحكم ميننا في اشياء اختلفنا فيها مجاتي فيه امال وليس فينا رشيد مرضى الحكمين اما انت فعندنا محل رضا لا يحصل احد نبيه ولا يتصلحنا على بعض لحكم جملة وحكم ناشر. انا رسال لحنا ثلاث عشيني احتيان العسل تأثوني ابعث معكم انطاوية الامين. ابعث واحد طاوي شخي بتعييد الامين. أن اني خير اني استعزالك حتى الانتاج بتاع طفل يختارها كان قلتوه القرآن وفي حج الديان قلو على خير انامي. هاي قد وثلاث اليوم العشيه طبعت معك الفايل الابي خدني عمر قاعد ال... أبعث عمر ال... في عشان في الرد والمجادله والحدث بتاع الاجاد مش ممكن اني ابعت معك من الفايل الابي خدني عمر اللي في لايد الورق الضب يكتب في هر ومراح بمنظروعه في طريق كده دي والله ما تمنيت الاماره كل يوم ايام عمر لحد الرئاسه اللي بيوم ده قالت لك اني قلت لك العبنائي عشان اهالي القاول الانين يعني جلتك بعضين زمين جلت اللي حي اختار الارئيبك يا كراميك يا انا يا سعالك اللي رفاح اختارك القاول الانين قال والله ما تمنيت الانارة الا هالما ايضا وانا رفيد حضي يقال ايضا قال عمر اللي كان داينا نستنى وراء التعامل او في, في الصواري وراء الرسول اللي قالت اشهرتك برأتك بعمل عشواتك يعني انتبيج اني اوه انا يامر اوه ايو اللا ايجي ويجيج قال عن يراني ويجيج يوشي بس ليوصر بيس. حتى عاكر بطره على عبي عباية بن جلع. على قال عبي عبي عباية احكم اذهب معهم قال عمر سبحان الله ذهب بها أبو عبيضة الله عبد الشرق كله القويل الأمين ثم قال صلى الله عليه وسلم للجائسين باللعب إن لكل قوم إن لكل أمته حمينا وآمين هذه الأمة أبو عبيضة ابن جباح لأنه هو به ثم أتى لديه فراجل ذد عليه كاتب فقد ضل جيده على أبيه وان عاسده بعض الصفارة وقال يا فاسي القلب تكلمس من تأثراك من جهادك مطلع وحظ في نصير تأثر هنا شك لأرى يا نبي ليأكله الطوالج الوحية قد لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواجدون من حد الله ونطولا ولو كان هذا أو أبناء أو أخوانهم أو عشراتهم أولئك كفن في كل ذلك إيمان وايدهم بروح منه وادخلهم جنات متاجرين من تعطيها الأنهار فقال لأنه في أمد أولئك الله على إن حظ الله لهم مثل حزب فظهر بالشرق كل قال أبو عبادة من جراحة فلما ظهر أبو عديدة فليهم نتجمع المتحب على الأرض وإحكلاه أصنع فالأرض شيعة وقالوا نبقى فيه ده يبداع الملكة اللي يدعني فيه نظر الخرائص فلما انتهى من ختمه قالوا يا أبو عديدة هكن لكم جذلك؟ قال لي اقرأ اروا الاسخال اشد مني حدنا لا ما كد عسدوا اشد فاليك لذلك منهم اعظم مني قالوا يالله بهذا العدل قامت السنوات والأرض العدل بتاع كله ينسلين هو من قدم به البيت كله للسنوات والعرض لهذا العدل كانت سنوات الهدل عز وجل عشان يكجل الحدس العظيم ده يبتع نصينا جرام ومجيهم كل مجاجلة ومجي وحيدة إلاء والنبن الإلاء والمساء الثلاثة وفجل تعرفون وصول العقيدة من أي جدل من أي شبه الشنك نحر من المزل الكلافة وثمين آية أولى من صورة آل عمران في بعيج العقيدة الأسرية إثبات منه هي الحق ولكنها من الأباطل والأضالي بسم الله الرحمن الغحيم الكلامين الله لا إله إلا الحي القيوم ما فأنت تقرأها بتقرأتك الكلامين بتقرأت عمين بالسفوط تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم مزل عليك إجدار حتى الكلام فإذا حبيث توصل ما تقفش على 0.3 مين تسح المين قالت الله لا إله إلا ورحي القيوم قالت الله قالت لا يمنيم الله إذا حبيث ما تقفش في توصل وانت سحيه في فإن النيم هنا قراءتان لا تترقم انت خلق فاقفش على 0.3 مين ووصلنا وانت ان أردت أن تقصرها بكلب الله لا إله إلا هو حي القيوب الرأي التميئك ولأتفت حي قال إيه من الساكنين الساكنين هل يتمع على الحكاء وإخوان ما عليه وسلم الله لا إله إلا هو الحي القيوب ورزال عليك الكتاب الحق مصدقا لما رأينا جاي من الكتاب قد نرى ان هذا انزل الكتابات والانجيل من قبل هذا للناس واعزاء ضخه الان الى ليس ذات الاولويه الاوليه الثانيه وهي نزلت هاي تستعمل حق ليس نفس ما ترى نجر من انتلهم بشبه من التقليد الاساطير خلاصنا الاولويه خليت لك عفا اله عدد الى اوصال الكراسة واما محمد بشميل فمدرت هذه الايات لاثباك الالوهية من جهة واثباك الالوهية من جهة اما اثباك الالوهية وفي قوله تعالى الله لا اله الا هو الحي الخير وقد تصدر تاريخ الجنة في اول ايتي من قرسي واضح الجريك وصل على رسوله واحدة لا اله الا الحي حياته من ذاته ما هواته مستثيرة من ايه كل النقلقات حياته من ذاته الله في حياته من ذاته من هو حي وقيوم ومعنى قيوم قائم بذاته وقائم بتجبر امر للمجل كله السياء والارض وانا بينهما وما شاء الله من شيئهم بعض فهذا وإله عيسى عليه السلام لأمثاله ممن ادعى الناس اللهم أهلها إنهم لا, لا يستطيعون هذه الصفة ولاهم من أهلها ولاهم بأسحاب بالأحي... الحلاة الزاكية التي لم تكن نحنهم من غيره ولاهم بأسحاب كفة الخيوم التي دائما يبدلون أمره العبادة للإنس الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقد أعصرت المجادرين مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وأقروا بأنه لك فرقاً كبيراً بين إله الراحض الحي القيوم والذي نعيسى عليه السلام الذي كان يأكل ويشرب ويحدث ويصور في بسلم منه وغلب وتغذى شاء غيره كما قال تعالى من المسيح الممين كل رسول قد غلب قبله رجل وعمناه صديقته كان يأذن تعالى هذا الحث مشات مثلا من رمضان وانزلت سورات الاي ليخبروا بذلك وقراراته وصد عن دائل عن السابقين كان يقرؤه محمد الولي بعائق الخراكس بدات عرف كل هذه الاخبار الا ان ذهب العزيز فقال ان كان انه مسد لما بين هذه الى الكتب الثابقة من جهة التوحيد والاخلاف العامة فان الكتب الثابقة الى الشحك لمذيئيه وكانت تنبئ عن قرر مذيئي فالله يكون الذين يستطيعون الرسول النبي الامي الذي يديدونه مكتوبا عندهم للطورات والانجيل امرهم بالمعروض تيناهم عن المنجد فيحب لهم الطيبات ويحرم عليهم خلائف وعادى عنه اسراءهم والأولان التي كانت عليهم كان الذين يعملوا به وعذروه ونطروه فالتبع النور الذي ينجح معه كلها إيجاده كانت صدق عن صدق الإسلام ونبي الإسلام نتفق الإسلام القرآن لأن الكران لما ظهر تسجل الله فيه الأنماء الصالحة عن الأنبياء وهمهم واعترف لهذا أحمر الأديان وأولماء الأديان فأقبلنا ذلك على صد النبوة وأن النبوة المحمدية ويبذرق فيها صاحبها صد وقر فيها وهنا يأتي في الثوال لما قال الله عز وكلا في القرآن نزل عليك إستاذ الحق وصدقا لما ذلك وأنزل التوراة والإنجيل قبل هدى للناس يعني في القرآن أنزل حم عند التوراة والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل انزل ايه الفرق النزل وانزل قال هذا من جثة الفرعان عجل بالله لو امني ادخل فيه واعظم في هذا القرآن او كان هذا اتأمن عندي لله لان اجد فيه للطواب والاختلاف كان ذا يحد امي لعمل اره ولكفر وانزل كان كفر ايه كلاف لانا الذي انزله هو الله الذي يعلم السر بالطراوات والارض ووضع كل كلمة في مكانها المناثب لهم كل كلمة على قد معناها وابنين عاو على معنى يجيب النبض اللي على قد المعنى بالضبط يقوله القرص يننزل ونزل وليتين ينجمهم في فترة واحدة نزل عليك انتساب وأنزلت طيرات الانجين كما قالت يا نزلت طيرات الانجين اللي قال نزول القرآن غير القرآن قد نزل من الجمل بقصة على كيكا وشي كانت أما التوراة والإنجيل فقد نزلتها جدنة واحدة من لما كان نزول التوراة على بعد جدت رب لأني كده عدت اللي أنا عاودتك إنت ومن الإسرائيل دي عدت إحنا لديها التوراة هي إني التوراة في عهودا هنا على بعضها فإنجيل وراك جمسين على بعض نقرأ وقم يزيز لا نزل في يومين ولا سنتين ولا شهرين لا نزل جملة واحدة من الثلاثة لأنه جمعين وأعطاه من كلم موسى ويعيث عليه الثلاثة القرآن من أول إكرة بصم ربك كل يوم الز الآية آياتين نسو صورة ثلثة صورة عثر قيوة في المدينة وقلتاشة في مكة فين على مجيه آخر آية يوم أتمنى تندي لكم وكان من اجتحام للصور وقتلفيه الثور وقتلفيه الآيات نزول القرآن على هذا التوضيع فكانت المعلاف بنزل لأن ينزل المباعف لا بالهمزة لكن بالطبعيد يزيج التوضيع والتفريق أما أنزل بالهمز ويزيج بجلده فأخر وكانوا زمان يقولوا لو كان القرآن جميعاً عن الله مرمن جلده يترون انجلي مرة واحدة نسكور. وقالوا لولا انزل عريق القرآن جملة واحدة حتى انزل في التعليل حتى انزل جاء الوارج لكلفا مع الجملة لقى ما نزلش كلام جملة واحدة لولا ابن عربي كذلك يعني نزلناه مفرق من يطبط فيه فؤابك جرسلناه ترطيلا ولا يأثونك بمثل اي بشبهه إلا جئناك للحق واحسن ترطيلا لانهم موزع لان المشاكل اللي فينا والطول اللي حيكون موزع وكل اختيارات جديده من قران واحد ومن كتاب انا جديد الجمله اي حاجه مش هتبقى هينفع معقوله هيقول يقول الرد كده قولها لي ليه الرد بينتظر حتى كانت شبه حياتي الرد عليها صالح يبقى انا اقول لك ان انا كان عندي شبهه الا الانثى بالحق يا الله ايه ثانيه بالقران الان على نفس بالقران انزل تمام يتكرروا على نفس عشان تراء على نفسك تمام ايه ايه ثم ان التمه بتاعه التمه الاميه على العامه دي ما نقدروش بالقران تمام يتكرروا على الناس على نفس ونزل له تنزيلا مش برده وانزل سبحانه الله يا انزال قران قال يا رب لما انزلت الكتاب عليك الكتاب وانزلته راه باذن من قبل الا انزال قران مشال في قران تمام من ضمن اسماء القران الفرقان ليس الفرقان الموجود هنا في الآية. لا ليس القران الا كان فرارا لا القران نزل عن اختيار القران نزل عن الحكم علمنا بالله ان انزال الكتاب يرجع بعد يقوله وانزال القرآن الفرطان على النبي ومش قال فأيها جيدة فبالك الذي نزال الفرطان على عبد قريم احنا مرد مؤمنين باني القرآن له اسم الفرطان من المنضر الفرطاني هنا المعبذاء التي عيادها الله وضع حتى يترك عليها بين الأنبياء الطابقين ولون النصابين والبجارين يعني كل المنضر اللي يجي هناك كالصابير يدعهم نروك وعشان ربنا يقول ايه النصاب من دروها قولي النبي الأكثر ما هو نبي من عبدالله ربنا حينزمه بالمعجزات يقول محمد نبي شباكنا له القمر حمى له الجزء قال ولكن الغمانة ماذا عنه بأصابعه ندر عليه اقرامه ان كنت شكي اقف هذه المعجزات كماها له من كل مستفريك هذا شيء فرقان يعني مادة او آلة او من الله تقدر تفري بها تبين حق والباطل بين الخليطة الثاني بين المدعين وبين الصادقين جاي الآن الذين اعملوا ان الله يجعلكم خور قوانا ويكثر عنكم في عدتكم وانت الله قال الله بالكتر العظيم هم الإنسان يتكي الله ربنا يجعله في قلبه نور كالشاف نور الإبوة من الخليطة الصيد وبين العديو والصديق بين حرام الحلال ما يتجربوا الناس أجمعنا البفار طي كل من لنا كفر بعيات الله لهم علاما شديد والله عاليد من انتقار هذا ما بيهدد ان اي ناس كفر تجرى نطار رأيو شعيين بعد هذا الجيان وإثبات ورهيب الكود الأدلة العقلية والنقلية وإثبات اللي هيتمرد بعد هذا الجيان ويقام في الحجة ان شاء الله في الدنيا مجلة كدول آفات عالاما شديد الله عاليد الله شعيد والله عاليد من انتقار وعبيه ربنا لدى يرد على الدعاء الهيسى الهيسى الهيسى الهيسى ان الله لا يخف عليه شيئين في الارض والذي يستمعه اما ربنا الله ليحفى عليهم كتير احنا عبيدنا كيرين انتم تروني الان وانا اراك على قبل الحي جزاع المطر انه الان الان ارى ما ورائي والله ما اعرف ما عارى الحقق ورائيه او لذا انا كثبت اعبان وليهم الوراى يعمل اي هيخفي علينا اشياء ادهق ادهق الاثنين لي لا تسمع باذنك اقل لا يجئ مراقبه من تسمع لا يجئ مت محدود كان باذن محدود كان باذن محدود لم سكن حديثك محدود خدمتك محدود لا تكون الكلام محدود ميزانك للكلام محدود هذا حديث ان الله ثم الله لا يخفى عليه شيء انت الارض والسلام وهذا انظر من البشرية ومن الأولوية ايه يا رب على ان لا يقفع ناجي فيه في الارض ولا في السباقة يمر من الدليل ولا الآية في الآية الثالية لبيان كدراته العظيمة على تطوير ما في الارخام هو النيجي في الارخام كيف يشاء لا اله الا هو العزي حكيث التطوير هو يعني شيء ذا هيئة خاصة معلتها بركبة فالرب عز وجلبي يقول اللي بيتواركم في الاصحاب يشكلكم هو الله بيشكلكم احيانا بطولا احيانا في ناسا كلان مختلف كلان دقابي كلان زكي كلان احمق كلان متأمي متبك كلان اسود كلان ولا كلان اشكر كلان طويل كلان طفير غالي طعير غالي الغيعة دي اشكال لا يتبنى طويل وراف على الفيارس من اريض معظم قطاة او من كله معظم ثلاثة او من جديد الامة او من جديد الاريض او من اخياله او اعمامه هو الذي تصويكم الارحام كي اي فشار هل هذه صوت القطار ايها الانسان ما غرك من ربك الكريم الذي خلقك فسليهات في اي صوره ما شاء انشئ في اي صوره ما شاء انشئ اي صوره شايفه ماضر يعني لذكم ترى على العلماء وسبه التحيح والتالف انا عايز المعلوم اللي هي ده يلقى فيه في الأقل بتاع أبوك لأنه يوجد التطير فانا عاوز يطع بتنزي يا ابوك فالذكاء والنباها لازم يكون زي يا ابوك ما اقدرش عمهوك وانا يقضيه الان بيسي أجهر فيه امه حاو بيسي حيقضوك ما تجيبش الهالة الي في خالق كانت تحميك من بيسي كنت لنتائل بتجي من قدرة تنتمك ان تسمع ما تشاء أما نحن طرفوصنا علينا ما يرفيه الله لنا ونحن في أرحمهم ماتنا وهو قائل في دورة الشورى لله من السماوات والأرض يخلك ما يشاء يهدوا لمن يشاء النافر ويهدوا لمن يشاء أي يزوجهم ذكراناً ويجعل من يشاء عقيم والآية كالليل على العلم المحيث الثاني فإذا أن الآية من شك في أنني أعلم كل شيء ولا يخطى عليه شيء في الارض وفي السماء فليظر الى ما اصمع في الارخام من تشكيل اجنة حيث اشعر ثلاثة الثانية على قدك الاب ثم قال الله عز وجل بعد هذا هو الذي ازال عليك اتفاد منه ايات الهكنات من منه ام اتفاد اخره متشابهات فاما الذين في قدرون ذلك سيتبعون ما تشابه منه امتقاء الفتنة امتقاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله دراس خير في العلم يكونون آممنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا قول ألبك ثم يقولون ربنا لا يتذر قمودنا بعد إذ هزيتنا وهب لنا من لذلك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جريع الناس ليوم ما ريب فيه إن الله لا يخذ بي عسل يا إخواني ليه ايات فاصلة وليه ايات خطيرة ويتعلم بها احسان عالية ودائما هناك اناس قبر يقولنا حين بعض الامراض في كل ذلك والعلل للشتوك والوساذ الملتية من عظمة القرآن وعظمة من الانزلة ان القرآن تنبأ بهذا منذ اربعة عشر قرن قال ان نخلق فاخبل لان الناس امام هذا القرآن كريفان فريط يؤمن انزل الله من المسكن يعرف حكامه وينصده عملا ويؤمن ايضا بما انزل الله نوع متشابه ولكن معرفته الى الله لن يعلمه لانه يخطأ عليه معاني الصيحة التاويب فأمن الله يعلم أن هناك طريقا آخر ليه المؤمن ولمقل وهو طريق البلبلة والفتنة الذي يتطبع عن آيات المتشابهات من أجل إثارة البلبلة والفتنة ومن أجل أهواء والشموات الضالة والموضلة يتمناهم الله بأهل الزير والضلالة فأمن الذين يكونوا ليه زائر ون يتبعون ما تشابه منه طراء الفتنة والطباء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله اهل كثم المحكم و اهل كثم المسجدة عمنا برو يقول منه آيات المحكمات هم ام الكتاك و المرجع اللي لازم ترجعه و هم الأصول وهي الأصول السابقة للخواعد التي لا بد أن يرجعيها المشتبي في أي آية يعني لئي ما يقول الولد اختلف مرة عايق كثم التريق ولما خاف خطرا حفر على احضر لديك الى ام هو الامان تسمى الله الايات المحتمات في القرآن دي ام وان ام انكتاب فاذا قرأني ايه واشتلى خايرة عليها نرجع على الاسر بكث لان في ربنا خلاش ايه مستامها الا ان قدامها ام مستامة ما يأمنها ظاهر اعلى بأسيني مشاره اللي خاسع علي اوهانا بلوح ان ام ان اصل الخسر من التقراب جيه الرد كان من ايات السماء كل كتاب ومش هو النهايه العين من عيون جنه قلنا امم لان الايات في تجمعنا وفي تاملها اجمل من وحده لا خلاف فيها لا تناقض ولا تراخي الايه المحكمه الايات الكرامات ان ربنا اطلعنا على معاني ويعرف معناها وضعنا فاحنا نحتاج الى معاناه و الى تعقل لان ده بيبقى اقيم السلام وعينه الذكاء فقطعه مع الواتف ايه باعزة خاليفة عايزة واحدة مش عارف يعني قال لي اصلا ازاك يمكع معاملات الريكاة في الجماعة لا تاكو يردها اتاكو الله يامر وما بكا بيها بيها بيها بيها على عين وراك ايه معنى ايه معنى ايه معنى ايه لا تاكو يردها حيا محكمة وعنى محكمة كلة محكمة لا احكام ضد التأوير ربنا مش عارف داخل قضيه صعبه فيها اي معنى اللي هي نفسها معناها ظاهر هي تحميل المعنى للواضح انا ده لا يحتاج الى تفسير رد على حقيقه الحد معناها واضح نقول ايه صلاح الدين جيتنا قوله تعالى لكن لم يبلغ كل ذلك لا كلام الجرح الا هو حاجه ثانيه في التاريخ ولكن تقدر حركه الفلاح والبرق ايه كل هذه الاحكام اللي معناها ظاهر مايحتاجش الى هموض يكثر او يكتب عنه الهموض ربنا محكمات انا ام الانتفاة مثلا قلها الله واحد الله استمت احمد الله انا ام الانتفاة طيب لا من جهة ام الانتفاة ايات محكمات من جهة الاحكام فمن جهة الله من جاء السواق له الله أحد هالله السمد محكمات ليه؟ انت محكمة احد احد في ذات وفي اهتفاجه جاب عاله سمد يقصد في كل حوارك تسهول الناس وليس ويقع ملوطة لم يالد ولم يولد محكمة ايه؟ وهو اللي يخلق ولا هو دين يجير فإيه أخر عبد وجده؟ ولا نجد جرّد لن يتلقى لأحد ولم يتأكدوا عن أحد, أحد, أحد. مرش شبيه وعلى نبيه وعلى فالأسور وعلى فالفروع وعلى فالمسابهين شاء الله ورحمة الله الله على نفسه لن الله في الكرآن من نجاهة الله التي نصف الله بحي إن الله عزيز الحكيم عليم الحكيم ويهى عن دقير وصيص حيات مشكوك كمان الناس شيء يعني اي شيء يحكم لك الله بكلامي ده ده هو الاسد خلي هذا بدون يا ربنا شكل مش... ده لو نجاك يجيك مجدك قولي ان ليس كذلك شيء ده لن تكون صح طيب انما ايه انما اخر الشبعات في لحظة مسابيات الهجرة ويقول فيه لك فيها فاكهة الملحن ورمات عالجنبه المجهده ما يشبه لفظه لفظا اخر ولكن نعناه يقالب معناه اللفظ لكن يشتدك لك فيها ويقالب اللفظ رمان معنا بقى الجنبه رمانها زرران بتاع الحمد ها اسم ليه يقول رمان الجنة ده رمان عمك عم السنة اللي ينصر عصر من جس ويقالها من جنة من الشرهات فيؤمن ان الجنة ربان حيقدن فيها لأحبابك هاكيها هو لك يا رمان فقال لي الرمان ابن عمك رايحا قال ليس من نعيب الدنيا إلا الأسماع عم حفظت المسنعات وانا على حال ربي كينه اللي ربي الان فيها غم لا للشامين عسل مفاس وادى من تغير طعم لا الاي مال الا لنا عقل فهم جهل من هو الا كان الحكام ومش راح يجوا لك تمام الرماني الحين وهو ده اللي بتقدم معقوله بيقول لا فدي تعلم نفس لا اخفياء لهم من قره عين قال لها مفيش نفس في يا الانبياء يا نبيك يا رب من نعيم اللي احنا خدينه روح فيه ربنا يا رب نجيب لنا الالغاز دي على قد عيش على قدنا عيشته في الدنيا بالعضله انك الالغاز لا تعيب الغياهب الحقيقه الفكشه وحاجه النعيم لا انت ساكت على حد انا الشيخ الاداب يا صالحين الاعداد الغلاليه يا ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مش مش يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى ما ينفعش انتوا كدهوا طالعين على كاروره كل لا من ده حاجه من اللي في فريقات فاذا قرانا لا احنا مش فاهمين انتوا لا ده انا انا على كلمهك يا رجاله الغدر المال لا بتفش في امر الله انتوا بتقروا في امر الله مين حكيتوا الامر يعني ليه بتقولوا كده انا هبقى الساعه الساعه هتمشي ازاي قال تعالى ان ان اتى في ثمرات انتى بالحرف الجر قلت ضربه ضربه على غيره ازاي ازاي يعمل على طاجع يعني كل امواله دي باكرات الساعه من عين الفجر وعذاب الفجر وشاز القدر هيقعد الناس اللي على جنب المصلي العربي حلو شوف بتاع كرهه ان الله بعضهم غيره على الله ان الله بتاع كرهه روحه ان يكتب اهل الجنه, الجنة و اهل النار كلام يؤمن بما من النصوص الحقيقه ازاي؟ تجيدها ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الملك الكبير عايش انا صوتك. الكافر في عذاب في اعلى من عين انا صوتك. في سؤال في سؤال في دعاه في دعاه فيهم شمت حاس في ترات في ميزان في جن غمر في في جنن عذين اذا كله يغني. غني الشيفيه في عالم هلك بالبريق. لا حول الله. في ساعه كده ربنا يقول هو تجاء ربك يا الملخ صفاً صفاً يومي ايه داخل يقول لي هو رب ملخ هيجي انه جاء لما انت ما تردنوش صفاك يشكي التوبدة في اتفاك من يعني حقيقة زي ملخ بيجي لو واحد ملخ صفاك يا ابن صفاك وليس وراك عوضي ايه ايه بيصلي لو لقيت ما كفرت الارب ايه تلقى حقيق ان الحقيقي حتى فند لان حقيقي كف راس يقول ما فيه هن انه شفاء عندنا علاج للصدع يقول يا ناس انا مش ايه فيومن دماغه ما قال له حقيقي من كيف تاجي الله اكبر يوم الناس انا كيفيه ده يا انا رب. نفسي الله سبحان عن. الله عنده فوائد الله عنده فوائد ولا ربنا عنده سر يعني لا عجي بيعت فلمت في عمي ومارست فلمت عزي لا عجي قرآن ولا اتعمته لأدى السميح اندارك والقرآن يقولي فلول اذا بلغت الحيطين وانت الخيرين ونحن اقرب رهنين ومن اكبر بالميت من العزيز حوليك والله اللهم يجب ينزع من المشاهدين يسعى كهوك وانت يسعى عاجة لم يشوف ربي عزيز ونحن اقرب ولكن لا تبسرين خالب النقطة انا اؤمن اللي اقولك لا اكرر اللهم تخرب اليها كفر انت قلت ايه ده واحدة للجارب زينة كفر القلب بين اسمعين من اطارع الرحمن يقلبه كي اشعر يا اهل مجيخ انا اقول سرعات ايه ده الان معانا القلب بين اسمعين هو الرحمن من اطارع ايه الاسمع اطارع اي افاق مستوى قلت انا منها الى الاسم وذا انت مقالت الاسم بتاعها طابع الى شحن ونحن ودم وهو انه يتابع نفس كفر لما شبعت الله بالقلق اذا قلت بلوط فواضع كفر فالك ما قلت في الاسم ما فيه في اللي هو انا تمها نفسه التخلص التخلص ترجع لهم الكتاب انا ربي ان لا يتبعو فيه شو انا نسين القصابع دي لها معنى تنهوا اعراف مش تعمل كارب اواني قلت بسولان فلان لقد وضع فلان يده على الارض الجمعية الشرائية الساحرة يمكن حد ياخد منها المسجد يعني قالها خمس تين وضع يبجيها عليه فوضع يبجيها عليه الجمعية الحقيقة على عندنا وضع يبجي عليه وعد مرض وضع يبجي على الملكية وعد مدهومة يقوم بالشعائل فهتعاق تغلق مده واحد يقول ايه ويقول ايه حد تبعي سعيد العافل فوحد حد معنى الوحفين بتتحدى ايه الابسل مجرم انا شيء قدامك اما فهو تفصل جاجم عندي واحد مبارسة يتقل والله العائطن بس جزم ملأت اثنين واردعين الجز بكستة مربطة وبأسنة والنعنى بنتحت في ند ولا سا من العارضين هل من العلاية دين هل من دي وايش حصلها دين ايه دين ايه دين ايه دين ايه اتقل ما متعارضة كل جزم ايه ومتفلت كثة بيلافض النظر على اني مشاهيرنا كان دانا لحن طبعا جيجان يعني العناية يعني ساعة تاني يجزي الجيجان بتوعك ساعة تاني بحب زعناية لبغض كان كتب فلان لب ظهر في الحكومة ظهر يعني وما ده يمشي في الظهر لي وظفر نوع في الحكومة مش خداش الأوقات فعاك اللي عبر يحب زي من اتلوحة خطيب خطب وكان بتاع كتب ظاهر من غير مدين يبتها يكون فكري يحب انه يفيه اثمانه الوان الكلام يحب الكلام يكون فيه اجاز احيانا وجيه تطول احيانا يتنوب واختفار يضوح يغليز العيد والسعار يتناج حقيقة ومجاز القرآن المجاز ينزل نزل بحسب ما تعرف عائل عائل يجيب تعافي الكلام يجربوه اياجه لا يجيب هنعمل بأمني أولى الطهر بقى طعبات بشكل ننسى ولاني ولا بالدينة ولا أمور ولا السماء والأرض يا دم يفليت الله لما ياتوا الله كانوا صاعدين و يسرمنا ان ربنا له عنه لحم وضحم وضحم وضحم وضحم وشحب ذليل ايده فقود تفلي عرب كله من 3 و 3 ايده فقوده من عيد اللهم والله هنعمل بأمنا الله له يب وفي آية ثاني حالي ما منعك ان تزجد لما خرقت لعباية لما لا جعلت شيئا لما لا يداري مثالا لا يداري و بنيناها بأيذن هم فلا الجامع انه يحفره مطلئش هو يأبير من الكتاب لا يجب شيئا ارجع لامك انه هي ال ايات المحسمة حبان الرب تقرب انه ليش حاجة ديه كل ما خطر بذلك صلى الله عليه وسلم بذلك فمن شبه الله لخلقه سفره ومن نفس سففر على يا المثل من اقال كل من عند ربك انامنا من انزل الله ونصد الله جماعة الكارب من ايه؟ كمثيل ولا تأويل ولا تعطيل كده داع برناس عندها وشاكة يتبج ايه اللي هو ميوكل حدا واحدة لاته بيش يبقى ايه يبقى يبقى يبقى لما مرضه مضطر واتى عنده شك وبيع المرض وليس يقول الرحمنين عايش التوى يا ابن يقران هم مبقى بحاجة تنة لك وشي اعليك شو اعليك هاته كين الرحمنين عايش بعلى عين الله لو هم يأثير الآية يعني فيه عارش اللي يؤمن بأن الله عارش رب العارش وعزيز وقام بيه رحمد فيه رحمان ورحيم فعندي على هذا العارش التوى يؤمن باستياء واستياء معالهم كمكان كان ولكنه يساستياء فيه جان عارشي العرس اللي ركبوا عليه بس قالوا خلاص هو ايه يمكن بس ايوه في الساعه من ساعه وانا رب العرس علي لما نزل كانوا في العرس نفسه الله يا الله ايه اياتنا كما نعمل بان حوار لايك شيء منذر على الناس وعيد عن الحركة التقيت نحن دين انه يحد فيه اخوصات واحد انا ثلاث مع جمالين اقعد عالكوز كده مهده قالوا يسدهت الله بواحد دي لحمة دا من وزحنا يحرون ويضا اقعد يؤذن بالله هناله هو قال ليس فيه شيء هناله يقل الله بواب فنحن احنا يوم الرمان بتعجاب ايه يزير الله لكي تقنيش يا سفيني قوم تعالى على راسك والنقط يلا انا بجد انت هتضيعك انا مش عارف انا مضايقك ازاي ولا ولا قال واحد يعني يقول لي اريب ايه التلاته كده ياكل ايه قال له انا يا حبيبي هو وفيه ربيو وإذن يهائف رئيسي وجيز قدره وفيه رسيا وفيه فيه فرائدة ووجيز مات وفيه صد عام وكثت اتأمت له انه والله لك انت سمعت من منا ما قال الله لك انت بيهو عارفة قدره ايه المعاركة بتأجبه فانكتب المرعوش ما نتبه ليه ان احنا اجلنا السجل طلابي واجلنا خطب المنين وقص حمد القناء قوله يا خطب حد ما تجده اني كاي سفا عمغرب والله كاي سمعته لاني سا ما في حاجة الله لكننا المؤمن من العلماء الدنيا لأنهم الدين داكي شريحة لأكلهم ونصردهم ونظمهم كشيث انهم خلق الخلق <تصفيق> وثيوة ماشي نتوكي سيبين داكي نتوكي سيبين داكي الى عمين الى الدين ربنا تباره وتعالى كل ليلة الى تميح الدين اوه اوه اوه انت رأى ناشي مع امي اتتابك لان اتتابك ستاح الله يبتلع العرض بنؤمن ليه ؟ ليه ؟ ليه ؟ ايه اكرب النجل بنؤمن ليه ؟ انصار الواجهات ماجه ؟ بالنجل تافت بنؤمن لانك انت لو مشيتم على انه مرد من النواد يلتكر لانك انت مجيتم تكينه انت ما دي ساعة انجل ملاحظة اخلتنا هو هو عالعرض لان انا امنت ان في السنة في قلب السماء في العرض من كل الدولي حالة هو في قلب السماء وانه هو العرش. لما بيجي يقول لي احكي له قلنا حاجه ثانيه قال لي راجل اللي عنده اولياء الصراط جاما ايرب الميه المريض لا انت يا شبليحه ربنا بالخلف استغفرت بس يا حمدان تعمل نتيجه شيء بتعوض انما الراجل عارف يا جنبي المريح في نادي النجم دي من السماء لازم يصير شيء امال ان ايه من بنا ورد يعني مشيني لا انت مش بتوصل حاجه ده متكدى يا بيه عارف الامر ده ايه العيب جه الواحد ارنب كده عيل لو ممكن انت مش في العوض لما قلت الازاي علم دي الرياضه دي لعلم الوجع الالكترونيه 450 60 سنه بحر مين ماكر وتا هو محدش لا ابن اللي مكلم بمقدمات تلغي في الدنيا دي جاي انت انت في حضاره فقول لي ايه قول لي شرح لي جاي دلوقتي اشرح لي تجديد فريق اعمالك ما نصبه الامن والكل الليل الجاي مالك اصباعك ازاي نجيبها قدام مصر يا ايه ده اتحركت جرينا الله اكبر بعد النهايه مش اتحرك قال <سؤال> كانت تعمين خلق هي في مجمع يا شفنها طلع يا عليم يا روحي دا في الجريم شفنها الروح اللي لانه نجان المخلوقات يعجب العلم من قام في احد فالواعس عن اضراتها تشييف المنخلقاتها كان الو قال اشرحون عاشل تاقل تاقل يتاقم عليهم السيد المجمولة تغالي لبعى اضراتها يا راسل عزة تاعدك الله ايه حيث دا رأيك للنبينا السبعون ما تشابه لنهو فإلائك اللي نتناه من فحجروهم وكاين قال فالأي الناس بجمد بنكتن في الدنيا الخيارك. خيارك خيارك ايام في ابن عام لفجعة خيارك على ليها وعي ان يحضن اسمه دي الخوانكرة ببنائي الهدين مع المخطة نتشع جينا مصير وخلاقة وقال لأي الناس لم تعبن فالخيص من فالرنائي كان سيدنا عمر قال لي دعني اجل عدد من حالات المتبت في الزفاق تصورنا خالكم كأنا يلتلق حان لا تفعل ففي تلسل لا قال ان من زئدري هذا من زئدري من زئدري من مجيتك ان من زئدري هذا قوما يخرجون في النسل يحكو احدكم صلاته مع صلاته فلحكيوا احدكم كراءته مع كراءته ولكنهم يمرطون من الاسلام كما تملك الرمي يسر إذا لقيتوهم فاقتلوهم كتلعاب وإرم فإن في قتلهم أشرا ممن قتلهم هذا حيث لا من بريده في الهدين يقدر دائما حيث عن المركبة ينار ويعملونك مدرسة لخمسه في ثلاثة ويقدروا كرآن وعملوك محضوع ذلك ومع الكرآن اللي مع السارة ان الاسكان كما تفرد الوقاة كما البندئين ولا نفيتين تقتلوه مستعد الدين كالدليل وملاقفين ومسيرين يدبين عنديكا لا يتشاره هالكوار عزالي تفرد عالم حتى ولا نفيتوه تقتلوه لان في قتل الاجهة لمن قتل لان تيدنا هالي معاهد لحد لاتطلع المماركة بالنهران كروت عزاليه على الطريق لان هم هم اول نسيرة جاسية الخارجين لان هم ينهم يطرع منهم لا أدلوا النهاردة 3-3-3 ونجد أخر رواية أن تذكرت أمتي على ثلاث يعتبرون تلقى خذ لهم فالنوخ إلا ثلقة ما أنا عليهم اليوم وعليهم ماذا يا عز الله لا إلا في الصفات يوجد بآيات الصفات أحاليهم الصفات لا تقل الله منك من الزف لا شو لا ننتل آية عن الله يوجد حكة ربك للثلاث وماليا يا متجاني خلي بالك يعني ارضي قال لي يعني, يعني ابن علي ما ادخلت اخو الاثمان كفر نريا بحك عن ايه الله الله فائت اطفال ما السلف قالوا ان ذا القام مذؤا من عام تعريض يا ما قاعدين علن الان من علاه الاثنين على عطيه اليدي يظهر من قدام هو اليد ايش معانا هراد? يعني قدرة الله عالجعها الثالث لقلبه بمعانا هراد الثالث لنكون اللذب نعوح لكن الله هريد انت تقلبه هراد يجب من غير ما يأيل وليعرسل ونحرل على ندري الثالث يقولني نقل او انا التشبيئة عني هو او قوت انت قد احتر لأني نجيه رب تعالى انت تذكر فين الله يعني تذكر الله ايش عرض يعني تذكر انا عندي كنت زمان كنت مع ربنا اني واحد بيسلم بي يعيش بعقيده هو والراط ليه كل ما نضع بره الله انا بنذكر ايه الاله يقول لي لا يا اخو كلامه عندي تتكلمي لك هذه الالغاز قال لي خلق الارض ايات انه انبطق يعني عجله يعني حل المير الالغاز دي ايش وايش وايش اسم الليل مش عايز ده من الناس اللي بتتزاهر بالذات ازاي نتكلم والله العظيم شايف هذه الكلمات اللي انا ما اعرفش ايه بتاخد دي رجله الانفوسه في اتي وسلامنا في هجن جاءت عظم وجنب انت عايزين خيرا مع بعض الغلب شايفك تنمع الاغلب وتنزل الحراق من كلام الاكل والشر للدفاع عن نفسك الاحساس اللي الذكر طالع كلنا هاب الازال يا حاطه انت اللي بتفكر هو الفائل اللي بيجي على الطر هو ده شكله هو له طبيعه غريبه في حاجه ثاني اقل من اللي غلب زي الكلام بتاع حد ولا دي استعماله نكمل اسبوع كامل هذه ناس خطيره ناس خطيره وامراضها خطيره جدا خلاص خد كلمي واحد شيخ وروحوا دي عند غلبان عايز طريق يطلع ربنا يجيب قاعد على العصر يا رب الاعد عن عرص النجد بيها كرد وعلى يمين محمد يفتر عليه مجيزة اعجي جاي اعجي يعني, يعني. فان الرب حتى ابعى الرب فيها قدمة يعجي امنا تجفل لا افزجي امنا تقول هاي المجيز حتى ابعى الرب فيها قدمة يعني لأ في النبيه يا حتى يتعى على ما تردت في جنب الله جنب اللي امين الحمر الاسيب يخافوا جاما كان عباد فلم تحمل الجيول وان انا اعرف الطرق على ذلك مين اللي يقبل حجر اكبر يبقى اصلا اذا الشيء ده غير حجر اذا هي عايز حجر فارمه قال لي لا لا حط دي على انا تسمع عتا ولا هنا يعطوني الكره اذا على الغرب يا ما بتكملوا بتساعدوا له يا بتقتل تلك بيتك لو مين بعد لاخذ الوعد ان اجني نكته الرحمن من قبل اليمن نفث الرحمن البيت دي يقصب الرحمن من كل يمن الإيمان أت... يماني يا حكمة يمنية نفث الرحمن من كل يمن الرحمن من نفث إلا شبهنا إنه وقال نفث ونفث معنا شهيك وجذير رحم الله شبهنا يطول أجازب نفث فيه عن حكمة الرحمن رحمة الرحمن كمش نالعب أول هنا لما جيت عندي الوحوع جا... عز التوى حتى لا يعني أنا عبد وربع وينزل يعني ينزل ايش مالا بتحكي ايضا التأول و ايضا تشكع لان يؤمن يا راس والرسولة العلم لما عنده اليكيد الله رسول الله ابن ابوه كل من الانجة يا ابن بكل من الانجة عبده وما يذكر الا الالذات للعبيد ربنا لا تذنب في الولانا بعد ابن هذا انتان من الذين كراحة الناس عبد الله عبد الله كانت الله عليه وسلم يا سبيلا ما كان يثير الله يا مكلب الكليب ثبت قيدي على بيديه خياره ثبت القيدي ثبت قيدي على بيديه يثير اللهم يعتمنا القيب لينا اسبعين لأسايا الرحمن إن شاء قمه إن شاء ذر وقارت كل يا رسول الله علمني دعاء أدعو به يثبت الله فيما في لا يقذيه خاطت الهجة انزهناك من جيبه فالعقيلة دي الثبت حتى منظر أثر المرض عليه السور من الثلاغ يفسك اللهم وفقني بذنبي وارزق قلبي يا اجني مني باللات الكتن اللهم وفقني بذنبي وارزق قلبي يا اجني مني باللات الكتن اللهم وفقني قلبي يا اجني مني باللات وكان التسجيل قريباك الله يرضى عمره فالساعة ليسلم من, من ساعة المجرد من ثلاث المجرد كان يقول في الرسعة ربنا لا يكذب كل دنا بعد إذ هذي سنة وعب لنا من الانتراح من المشارة. انت روحات بحال معنا الامنا جامعة عنا في العالم قالوا بسميني الله التسجيل حتى على سباك يا الاوق يا هذا مسعى السعيد الى المغرب فحيينا الرجعه الثالثه لهذا رمضان من انات كانت راه على مهده الله بيمنك في الحديث 30 سنه وانا واجب عليها رجعه الثالثه في المغرب ربنا لا تهجر كل دانا وعد عيد هليتنا من الرحمه زدك انت الرحايه هذه اشجاركم يا اخوان خلينا ناخذ قبل ان نطلع الى في 30 يا في بيت اهل حي لقاع المدينه بعد ذلك نادي لقاع وائل المطار على الله ان شاء الله تكثير تسلم يا محمد نادي الهرج لان عليك لا علم لا الحرب هم يلتقطوا الناس تفريش يا اولادنا احنا لا لا نحن رجال حتى في غروبهم طال لي انهم ما من الله عند الله تعالى اللي عارف الاخوه للذين كذروا تجون بينا يتحسرواها جهنم وذلك الجهاد فان كان لكم آية أفرة في فئة المتقطة فئة المتقطة في فئة المتقطة في فئة لله وهو راكاتها ده ماذا يتبذل الكلام بك يرى الله المتقطة الرحيل العلم وسبحان الله حتى ربنا يشدع ويمرش يعمل المعاركة ربنا خلّك المسكولين يكون القصار في العدد فالمسكول خلّك فأتمح لنجى ليه دي الله وحيو نجد كثار يجيو المسلمين عزعز عزعز عزعز مرز وفي اكترى الجارد للجارد ربنا تشبت هجبا وعلى المسلمين خينك الكبار وعلى الكبار خاصلوا في ايه المسلمين وعلى المرئكم وإذ انتقائكم في عيركم قليل فيقينكم في عيينهم ياخذي الله وامرسال الله تعالى يرغيه المسلم وعيد العين يالله يأيذ بقصير من يشاء انك جدك العزرق من الانخار كده قاعد عشان انضم للنين يعتقد ان ان احنا الاسكوت انت بتخسر ان تعال اعمل اموال بتاعتك والمكاسب ان بنن كان ايه وان نكتب ذهبه للتحامل العام يخلي تجيلك على شان السهرات دي, دي للناس حب يا البني يا القلاهتي كنطا لا ذحل والحبه يا خيل مكرمه يا الانعام والحال ذلك بتاعه الحاديه ان الله يغسلك غدا ربنا شايل كل لأني اغثر شهر في العالم يمن رب الله قال اجم اليوم اليوم اي شهر في النساء وشهر بك الجن اجل اجل اجل ذلك في الزواج فارغبنا حقه رابعنا دم عشان ييكم في النهات عن الشهر المخرمة في الشهر المعاية المحيلة وعشان يتاني ويبتاعي لأجل الشهر بنا المرة وثاني يكون الدنيا متاع وقال متاعها المقفة السالحة وثاني يكون حب الاني من دليلات اني شهر فيه ونزورة كرة عليه الصلاة فكان يكون ليس عندي شيء بعد الخير إلا النفاء وكان يكون خير النفاء من إذا ما درت إليها كردت لإذا أنرفعها أصعرت لأن جدت عنها حفظت إلى الثاء وفيها وفيها وفيها وفيناك يجي إلى الناس عدوا سعوات من النفاء لأن النفاء من الثيانا الله لأن تيجي فإن الشتاء هو إنه الثاني نحن نرأى ونرأى دنباجل حانا لأساس الله فالنرماتك عندك في الواضح عنده هو ادمن واكتع لله لغبت لنبن بعرفت المجدودة ولغبت السكة وانت عمتهم منها ويؤكت العظم لعلم المزيد من القريح ويخليه ملح والسيطان اهب انزل من الوصول عملك فراه حسنا فإن الواضح لنبن النشاء لنبن النشاء فلا تذهب لنبتك على القطرات وهم لنبتع اللي في الدنيا كله في فيه. فيه في العيال في الدهر والتبه المتهمه المعلمه قال بسرعه ومصاله اثنين الانعام اللي هي البهائم اللي هي البقر والغنم المعيش الحرف اللي نمتك على كلام ادي كل اللي بتاع كان دي 1000 اكله اللي بتاع بتاعت عرض درعيه او خيل او انعام او ذهب وقطه انا كنت كنط بقول كان قالت ان حزنه الفات هي كانت من من الامم وكانت قاطرن انطلقت زعر ان لا الملها لا قال ملك التوافيق وكان كان يبي من كل خير من كلامه اي الانعام اي الحر اي المثوب يا من حياتي من ما عندكم او عندكم عيال ما عندكم وان كل ده لنا متاعات الدينا لله عندها اي كلمه ارجع حيلك يحييك اي رقع فيها من عنده احسن كل اول ارجعكم لخير من ذلك اعملوا حاجه احسن من دي من اللي بيستقى من جنات خالي الانهار خالدين فيها وازواج المتفرحه خضرا من الاجر المطهر يعني السائل النفا لان الاجر ربنا لا فائده عند الله الا لمن في دنيا دي جعت اه في ملئ من الجوع الا النجار النفا اللي بيعرق شفت في المراه عندها, المخر. أي عندها النقص بيعطيه ارجال يا هنات خذوا من متاع الدنيا الحلال بتدي الجامكم امنا ربنا عندك ضعفان لأنك أسواع على وجهة أجراب متهرة لا حرد ولا بخات ولا عرق فقال اين سلب يقول احنا انا عاكدها تقول لي كنت فيني عرق في عدة رجالة يا عيش الغرب ابدا خيرات الخسان فأنهن لأفيت والمرجانة لأن يطلقين إن انك ولا جانة لا اديان من الله لا اديان من الله والله لسيرهم بالعباد والرجوان بتاع الله عبارة عنيه ام ربنا عيش دم عد ان شاء الله يقول لي يا عبادي لقد أرضى اليوم يقولون كيف نسألت وكفى حقيقة ما لم تأتي احدا فأكون يا بجة ان تسألين فيأكون يا ربي نسألك ان ترضى فلا عطابة فأقول الله تعالى وارد خلس جنتي لغير مباية وكنا لكم علي عهدا ان ارضى فلا اصحب لان لكم علي عهدا ان لا تبنا سيابكم لأي لا يفنس وان لا يضيعان عينكم المعنى الظالم لله الاسبر يالله بصير من ايباد حبا بني اردني بيست الختام الذين يقولوا ربنا امنا فارغ لنا ذريبنا وقنا عذاب النار إلا يتنوبنا اللهم الفرق والبعد عين النار هل لدينا الكلام السابقين اللهم جاهلون لهم والسابقين والهي والقاركين والمسيئين والعابدين والمبكين خمر البرام اللي عندهم كرم والمستهار الاسخار بكل من جاجدهم وعند رجل تحريق كرم كان عبد الله ابن عمر قال يالله عميد هزتوا من النيت وسعت ما انتاجه يقرق. اللهم انا كان الكيان تكنا يا من ارتعي الاستغفار فاستغفرنا يا الهك احار الله علي الرقاب اللهم ان كان كان في اماننا يا غيا اللهم تقبل منا ان كان فيك الكريم